إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُونَي فَاَعْتَزِنُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرّين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهُمْ خَيْرٌ أَمْ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِي وَالَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواي الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم